وَرَفَعْنَا فَمْقَه مَطْرَ بِمِيثَاقِهِنَّ وَقُلْنَا لَهُمْ دُخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ دُخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُو فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُ ise kon